Oh نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله باذن الله Yeah. <laughs> منهر. تسمى فما عمليه التصنيع عند المطفقة بالإيمان فكيف من قتل من الإيمان؟ كيف من قتل الإيمان في قلوب الناس؟ كيف من أباد التوحيد والقلوب؟ هذا يمائز جديد من العوزنا. حوال الله بيام وكلنا يكذب ويقوى وينشط ان هذا من رسول الله وان هذا من الدين الدين الذي يؤيده الله وينصره ويثيق عليه وهكذا علم الله طالت المعايير والمغلفه الحقائق وهكذا عمر الشمس هذه الاواطي دون الحق والله عز وجل نظر بني اسرائيل لقاهنا انذاك مباكي وشط الحق تعلمون لو اننا تكلمنا مع هذا المول لا اقول المول ولا انه دوري الدور الذي يسمى بالنواه انها لا ضروري الله عليه الى الحديث المذكور تذهبون فالخير حتى لا يقام كل ليلة انتراض واشوه الى ومن ارتفع فيه فلا خير فيه من التفع. لا خير فيه من يشرع يسرع الناس الدين من عند يرسك ومن عند ملاك افكائه لا ممتلعي مست... ولا على تشريع الناس الرجيم عرض الى جهو بتاع الله سبحانه وتعالى لما اسم ملع سيأتي نزعى هذه موظيفة سيأتي نزعى أصحاب الخيام أصحاب الخيام الخيام الذي نصبت بماذا؟ الخيام المنسوجة وخلوط العنكبوت المسجولة بحلال على ارض الخطيئه للعهمة اما أنها العنكبوت فان قول الله يتوارون وتعالى مثل الذي من دون الله او كمثل عند موج دخل وان امهل البلوط لميث على لو كانوا يعلمون لان الخيار المضطر على شرك بالله اما i quando me falou aqui, e quando Gracias. <laughs> وهؤلاء سنقوموا بالمولد بعيد المولد ولقاطع أهل درعاني في حقيقته قائلا: المسلمون ثلاثة أعياتهم الكبه والأطحى وعيد المولد فمن انقضت أخراعهم فسرورهم لا ينقضي أبداً من محفظه في محمد ولما كان الله جل وعلا قد نصبت حراه للشريعه من اهل السنه والجماعه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يكمل هذا العلم من كل خلف عذوبه ينبون عنه تحريف الغالين و انتحار المبتلين و نعوي الكافرين ان برا اليه احد السنة السنه واحد الشريعة الشريعه فقال له عند أولئكوها لا ثالثة دعوما لمن يطلق سلامة في المدى البطل والآطحى وكل سياسة بطل على شرع أبيكو محمد فهذه هذا من البني على, الش... على الشريعة ومن المتداي عليها أن فيها وأن يشعر فيها ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ بذكر مدة واحدة يتمسك فيها السنية السلفي، والآثاريس المتبع في السنة ليرد منها على هذه آل البلغ هؤلاء وهذه قد أتكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب النومة للإعتقاد في, في مناطرة انجرت بين أعجي علماء السنة وأعجي علماء البلعة كان على بلعة ولا عنات إليها فقال له هذا العالم الإمام السني أرأيت ما أنت عليه وأنه في هؤلاء الآن أرأيت ما أنتم عليه من الاحتفال بالنور هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه دير وقربة يتقرب فيها إذا الله أم كيف لها هذا؟ أم سؤال؟ متابق بي إمام أنظر إليه قل له هذا اجتماع بالأول أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه دين وأنه إعجادة وأنه قوة مكتمر فيه الله من جدي هذا فهو بين آخرين إما أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم أن هذا يجريه وعن هذا من الغروبات ومن الطاعات وإما أن يكون الذهن للذلك فإن هذا الذهن للذلك فإنه يهور قد جهر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفيه هذا غلالاً وان قال ألهم انتهلنا معه انت إن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا من الغروبات ومن شعائر آل الذي اتقرب فيها إلى الله ننتقي معه ماذا نقول له نقول له أبدىه أم كذبه أدعى هذا إليه وعطاه عليه أم كذبه عنه ماذا يقول إن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب هذا فإن يكون يقول أتشينا على نفسي بالضلال لأن الله يلو على شيء يلبثه بكمان من فيالي اليوم أطمنت لكم دينكم وأطمنت عليكم جمعتي وأصدت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواقع جموع الصحابه في عند الوداع كنت عندي مناسبكم قلتوا عندي مناسبكم فلعلي لها الله بعد عام هذا فكما للتين كما للتين كما في حديث طالب الله في شعر الله عنه بالكواري أن يهوديا قال يوما إلى متبرعون آية في كتابهم لو نزلت علينا نحن مرحش يهود لاتخذنا يوما عايشا فأما لاتخذنا يومها عيدا بكم من سورة يهوديا الصاح آية في كتابهم لو نزل علينا نعم مرحش يهود لاتخذنا يوما قالوا أي آية؟ آية جوما أقمد لكم دينكم وأتمند عليكم الإعراضي وأتمند لكم الإسلام التي على الله وأن الشيعة جامعة بتمتيل تعني ألا وعلا الذي عليها إنما على نفسه على النبي الله عليه وعلى الدين قد الكمل والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين وبلى الله تعالى عن بيانه وعن بلاغه وما اراد الدنيا حتى ابان بالامه كل شيء ترى في حديث سلمان ان يوميا قال له اعلمهم رسولهم كل شيء قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراء وامرنا الا نستقر الجنه بجهل ولا غايه ما بقي شيء يبرم الى الجنه من النار الا وقد بينهم اذا كنا من الشعائر والتربات التي تبرم الناس من الله فان الله جل وعلا قد بينها وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وما ابقى الاول من اخر شيئا نقول له ابلغه ام كتمه ان قال كتمه فقد علمتم الله وان قال بلغه ما معنى بلغه يعني انه امر به وعطى عليه وبين عنده من القربات نقول لكم هذا؟ أين هذا؟ وما ذلك على هذا؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هذا؟ إذنى من منه العبية وبشيء من نطحة عرضت بالله صلى الله عليه وسلم طبعا إن كان لو فلتنا أنا النبي صلى الله عليه وسلم فلتنا هل يكون بصحابة المؤمنين عنه؟ I na والله ليس بالإسلام فيه سنة ليس فيه بين الرجال والنساء وبيع من الأخلاق. كما ذكر عبد العباد الله الأخلاق. فيه يجب أن والناس يذهبون إلى آخر وأقوائي من الضعاب أما في لا يكون في قال الله ينّ وعلا عليكم Yeah. القوم اما يتعلموا من الشعائر فاذا انا نقول نحمد الله بذلك وعلى ان نفتح كتاب ربنا وشعر كل شعائر ان نقول شعارا لهذا الامر وهقول الله ما وظفه ما هو لا يقوم بالله الى حين حتى يعلم الناس ان كل هذا هو وعدنا ولا ولا ولا من القرنة ضربت فالأجل الذين اتخذوا جينه الله ونهبع لو اردنا ان نتقبل له وأن اتخذناه من بل ينقف بالحق على الباطل ويجمعه فإذا هو لا ورقنا ورقنا ورقنا بسفوره أولا من نعي من معافي والسلفية لأخذ من القرار والله من صلاة الريمية يعني إلا شبيفة. شباب. هم الذين حولوا آل هذا الدين. وبلغوه الابع. ففي حديث مال ابن جويل في المعارف قال علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن شبيفة متقاربوها في السن. فأعطلنا إنهم عشرين ليلة. فأطلنا أن اجتبها علىنا وكان رقيقة حما فقال انتهم الى هذه. غاليتك. ما تلوثت. ولا شاركها. شارك البدع. ولا شيخ الصلاة. عمرهم ان يردئوا. ويحيّروا الكماء. انتنوا الياه لكم. فمروهم وعيّرواهم. فإذا اخرت الصلاة عليكم ويوربكم على خاركم. وفدوا وجعل الصحابه على حداثه سنه وجعله من ارض وجوازه حتى ان الكبار تكلموا فيما بينهم يملكون هذا قالوا لماذا يملك عمر هذا ولنا ابناء مثله ان كانت الامر عبد الشعر كلنا لنا ابناء نحكي بهم يشغلون بهذا المجلس فدعاني عمر دعاني عمر قال لي ابن عباس ماذا تقول في مول الله لنا وعلا لذا جاء الله والفجر ورأيك الناس يدخلون به في الله يا أخواني ففتك أن يردك والتقوه إنه كان قال قالوا عباس والله لذلك يعلم أنه ما زاء عليه الا لذلك ينيه حتى يعلم انه يسير في هذا المجلس على ذنبه قال وكان هذا السؤال بعد ان سال المشايخ عن مشايع قال لهم ماذا تقولون بقول الله اذا كان الطلاء والفجر الى قالوا نقول كما قال الله فان الله امر لبيلو. ان بدأ الله عليه في من وان يثبتوا عن ربه وان يسبقكم هذا الذي فهموه منها ولكن ابن عباس الله عنه وعن الله فهم منها فهم من دائما على هذا قال له فماذا تقول فيها يا ابن عباس كان هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه الله اياه لا أنا عرف إلى إلى ما ودم مرضي إلا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا قال والله ما أقول فيها إلا ما تقول هذا الذي أقول الذي قلت وجبنا أفات هو الذي أقوله في هذه الآية ولذلك هؤلاء لو كانوا في تلك المجتمعات لعروا على الأفات ولا عفظ على النبي صلى الله عليه وسلم ان يُبسل شكيفة صغارة ليعلم في بعضه ويُبهي فيه السنة وهذه مغولة بأعولية Ale co prawda, ما يرون أيهم أفضل <سؤال> ولا يرون ولا يرون أريهم أفضل <سؤال> أفضل <سؤال> من قرآن. قابل إذا فيه موعدة وإذا في مضيق مصرق الناس والذي عن يمينه وعن شمال وآمان والله ان ضعوا على ما ليه من كذلك الثلاث. الله عليه لا بالله. لا. إِلَّا مُرْءُ بِالْلَّوِ ما فعلوا هل قابل عرور من عرور الهول؟ هل قابل عرور على طهر الباطل تم هذا الباطل ونبتل حالك أما أن تنظر القيبة في ساعة المجل بدعم أن تكون لها لكم فإنها تكون الآن على الناس دربة المبارك, المبارك في شاعات النور لكان ذلك من الشلاح لماذا؟ لما؟ أنت تنصد الغرب كما ينصدون وتقيم بها مراملاً وما يظنون بل والله يؤفرهم أن أحاب القيام جميعا يطوف بعضهم على بعض يهمي بعضهم بعضا بهذا الغرب ونزمونهم ولذلك لا يكون للإنذان أن يحشى ذلك كما أنه لا يجوز أن يشتغل شيئا مما يتباعه بما يتباعه لا يجعله توقع على تنوبيتي لو انتهى النوبي دعواه لما؟ لأننا نحن إذا روينا لهذه المصالح أدعوكم بإله إلا والتجار والتجار لا أهم إلى المكاثل وقرأتنا جميعا ما المرجع يكون ما <تصفيق> جلنا ما قللنا؟ جلل. قللنا من الشبطة. لكن إذا اشتريناها عليها هذا على مشكلة من؟ وجاء المدهين الذين يكونوا ايضا الهيا فوقا صنمنا مراحل التنازع مع هذه الجلليه اصنام صنمنا على مهدي الاصنام ستتنافس مع هذه الامور الجلليه فالمسلم منذ نفسه انما شاء ان جزء من الله عز وجل عد والمدانيات وجناهم الثاني هو ينزل هذا الريزن، ريزن كيف هو من غير العادات، ذا من غير العادات، ما تفعل ما فيه المكروه، إزعي العادات الطاعة، إياه هذه المواطن التي تبني الشد والقبض، ضع وطريقة يقبض ويشد. إذا تعمل في أشعاره وبما نبونه وحتى تعلم أنه منذيك تحسن مصيغة أتخلوها فنظر الله جل وعلا نعم كانت ما إن كانوا بذلك أن التلبيجيين لا يعملون فهذه فيها الحمد لله يكون جاهزة قضي واحد وإن كانوا يكون أن السلفيين يعترون بالعلم أفضل من احسنالهم في الدنيا فهذه ممتقة لا مدقة ثم إلا لا ينسلمنا أن أحدا من السلفيين ترك العمل المكولية وقضع للغلب العلم والتعلم, والتعلم أي وعق ووع ووع ومع رقته ليكون صحابه الله تعالى ابو هريره رحمه الله يقول هم مذابره النبي صلى الله عليه وسلم على شبر بطني ما كان يعني ابدا قال كنت اقف عند المسجد حتى يقوم الناس النبي يقوم وَوَاللَّهِ مَا بِي إِلَّ الْفُرْءِ أن كانوا يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضطوا الواحد منهم من قامته قال وَهُمْ أَعْلُ السُّفَّةِ Gue cór Marcha. Și nie assemblert z wiemywieischu.